بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الدرس الثالث والخمسين من دروس شرح الشاطبية ومع ذلك حروف سورة ياسين قال الناظم رحمه الله فتنزيل نصب الرفع كف صحبه وخفف عززنا لشعب لشعبته محملا قرأ عامر وحمزة والكسائي وحفص نصب اللام في تنزيل العزيز الرحيم على المصدر أي نزل, نزل الله تعالى ذلك تنزيلا وقرأ الباقون بالرفع تنزيل العزيز الرحيم على أنه خبر لمبتلأ محذوف تقديره هو تنزيله وخفف فعززنا لشعبة محملة أي روى شعبه بتخفيف فيه فعززنا بثالث من عزة أي غلبة وقرأ الباقورة بتجديد الزاي فعززنا بثالث أي قوينا الرسولين قوله بعد ذلك وما عملته يحذف الهاء صحبة ووالقمر ارفعه سماء ولقد حل قرأ حمزة والكسائي وشعبه بحذف الهاء في لف وما عملته ايديهم فيقرأ لها وما عملت ايديهم فيقرأ غيرهم بإثبات الهاء وما عملته أيديهم ووالقمر ارفعه سماء قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع رفع الرأى فيه والقمر قدرناه منازل على أنه مبتدأ وقرأ الباقون بالنصب والقمر قدرناه بإضمار فعل بعده قال وخا يخصمون افتح سمال في وأخفحوا البرد وسكنه وخفف فتكمل قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بفتحخاء يخصمون بعد تشديد الصاد يخصمون على أن عصل الكلمة يخصمون فرغمت التاف الصاد ونقلت فتحتها إلى الخاء الساكنة قبلها والخلاصة في كلمة يخصمون على النحو التالي قرى أبو عمر وقالون باختلاس فتحة الخاء وتجديد الصاد على أن عصل الخاء السكون والدليل واخفقوا لبرن هكذا يخصمون يخصمون هذا الاختلاس بالنسبة لأبي عمرو وقالون ولقالون وجه آخر وهو سكون الخاء ولو أنه لم يذكر في البيت إلا أنه ثابت وصحيح ومقرؤ به لقالون هكذا يخصمون يخصمون بتسكين الخاء مع تجديد الصاد والوجهان صحيحان مقرؤوا بهما لقالون وقرأ الباقون من الرمز سمالد وهم ورش وابن كثير بفتح الخاء بفتحة خالصة وتجديد الصاد هكذا يخصمون وقرأ حمزة وحده يخصمون بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصمة أي يخصم بعضهم بعضا والدليل وسكنه وخفف فتكمله قرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي المسكوت عنهم يخصمون بكسر الخاء وتجديد الصاد على أن عصر الكلمة يخصمون تورغمة التاء في الصاد وكسرة الخاء لانتقاء الساكنين وتوخذ قراءتهم من ضد قراءة أصحاب الفتح وساكن شغل وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا قرأ ابن عامر قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي مضم الغين في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل مضم الغين ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وقرأ الباقون وهم أهل سماه بسكون الغين هكذا في شغل فاكهون هكذا يقرأ أهل سماء إن أصحان الجنة اليوم في شغل فاكهون بإسكان الغين مساكن شغل ضم ذكرا القراء بن عام وعاصم وحمزة ولكساي بضم الغين في قوله تعالى شغل فاكهون ويقرأ أهل سماء بسكون الغين في شغل فاكهون وكسر في ظلال بضم وقصر اللام شرشلة قرأ حمزة والكسائي بضم الظاء وحذف الألف فاقرأناها في ظلال هم وأزواجهم في ظلال جمع ظل وقرأ الباقون بكسر الظاء وألف بعدها بعد اللام في ظلال جمع ظل نعم وقل جبلا مع كسر ضميه تكله أخو لثرة واضمم وسكن كذي حلم قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء وتجديد اللام في ولقد أضل منكم جبلا كثيرة جبلا وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام هكذا ولقد أضل منكم جبلا جبلا كثيرة هذا معنى قول الناظم وضم مسكن كذيحلا أو كذيحلا قرأ الباقون بضم الجيم والباء وتخفيف اللام ولقد أضل منكم جبولا كثيرة وهذه القراءة تؤخذ من ظاهر اللف والقراءات الثلاث لغات بمعنى الخلق. ونقول فضم وحرك العاصيم وحمزته. واكسر عنهما الضمة فقال قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وتجديل الكاف مكسورة في رض ومن عميرهن نكسه مضارع نكسة للتفسير تنبيها على تعدد الرد من الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة. وقرأ الباقون بفتح النون الأولى الأولى وإسكان الثانية. وضم الكاف مخففة هكذا ومن نعمره لنكسه مضارع نكسه كنصره أي ومن نطل عمره لرده من قوة الشباب ونضارته إلى ضعف الهرم ونحولته لينذر دم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني مع الحل قال كثير وأبو عمرو والكفيون بها الغيب كما نفظ بها فيه لينذر من كان حيا هنا في سورة ياسين وفي موضع سورة الأحقاف لينذر الذين ظلموا وارد خلاف عن البزي في موضع سورة الأحقاف فروي عنه الياء وروي عنه التاء ولكن الصحيح المقروب للبزي في سورة الأحقاف التاء فقط لتنذر الذين ظلموا وقرأ المسكوت عنهما نافع intraو بن عامر بتاء الخطاب في الموضعين لتنذر من كان حيا ولتنذر الذين ظلموا مالي لي واني مع هاتاني أو هذه يأتي الإضافة الواردة في سورة ياسين وما لي لا عبد الذي فطرني أسكنها حمزة فيقرأ وما لي لا أعبده ويقرأ غيره وما لي لا أعبده إني إذن لفي في ضلال مبين يفتح نافع أبو عمر إني إذن ويسكنها غيرهما إني إذن إني آمنت بربكم فاسمعون يفتح ونافع ابن كثير أبو عمر ويسكنها غيرهما والله تعالى أعلم انتهت سورة ياسين باب فرش حروف صورة الصافات وصفا وزجرا ذكر نذغم حمزة وذر بلا روم به التافة قلم وخلادهم بالخلف فالموقيات فالمغيرات في ذكر الوصبح وصبح فحصله قرأ حمزة بذغام التاء في الصاد في والصفة الصفة والتاء في الزجرا والتاء في الذال في فالتالياء الذكر والتاء في الذال في والذار يا الذرو ادغام محض من غير رون فيصير الحرف المدغم فيه مشددا ويمد الألف قبلها ست حركات وروى خل... وروى خلاد بخلاف إضغام التاء في الذال قال وخلا دون بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا فسبح فحصلا فلخلاد وجهان فيه فالمنقيات ذكرى في سوره المرسلات هذا بالادغام او بالاظهار فالمنقيات ذكرى و التاف الصعب فيه فالمغيرات صبح في سوره العاديات هذا بالادغام و كذلك الاظهار فالمغيرات صبح وقرا الباقون بالاظهار في كل ما تقدم الا السوسي فله الادغام في كل ما ذكر كما هو معلوم في باب أضغام الحرفين المتقاربين في كلمة وكلمتين، وقد تقدم شرفها. نعم. بعد ذلك قال بزينة نو في ندم، والكواكب انصبوا صفوة يسمعون شذا على بتقليه وضم تاع جب شذا وساكن معن أو آباءنا كيف بلنا. قرأ حمزة عاصم بالتنوين في بزينة الكواكب، وقرأ غيره بعلم التنوين بزينة الكواكب. وروى شعبة بنص الكواكب هكذا بزيّنات الكواكب، وقرأ غيره بكسرها بزيّنات الكواكب أو بزيّنات الكواكب، والخلاصة في كلمتين بزيّنات الكواكب على النحو التالي: اولا قرأ نافع وأبن كثير وأبو عمرو وأبن عامر الكساء بدون تنوين في لفظ بزيّنات على أنه مضاف ولفظ الكواكب مضاف إليه مجرور بكسرة بزيّنات الكواكب. ثانيا روا شعبة بالتنوين ونصب بلفظ الكواكب هكذا بزيّنات الكواكب. على احتمال أن تكون كلمة بزينة مصدر ولفظ الكواكب مفول به مثل قوله تعالى أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما فالذي نصر يتيما المصدر إطعامه كذلك الذي نصب الكواكب بزينة ثالثا قرأ حفص وحمزة بزينة الكواكب بزينة مجرورة ومنونة وجر لفظ الكواكب على أنه عطف بيان أو بدل بعض نعم قولوا يسمعون شذا على بطقليهم قرأ حمزة والكسائي وحفص بتجديل السين والميم لا يسمعون والاصلي يتسمعون فاضغمة التاء في السين وقرأ الباقون بسكون السين وتخفيف الميم هكذا لا يسمعون قوله وضمن تعجبت شذا قرأ حمزة والكسائي بضم التاء للمتكلم بل عجبته ويسخرون بل عجبته والتقدير يقول لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبت أنا وقرأ البقون بتاء خطاب مفتوحة بل عجبت والمخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم أي بل عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلاك العظيمة وهم يسخرون منك صلى الله عليه وسلم قوله وساكن معا أو آباؤنا كيف من للا أي قرأ ابن عامر وقالون بسكون الواو هكذا فيه أو آباؤنا الأولون في سورتي الصفات والواقعة على أن أو العاطفة وقرأ الباقوم بفتح الواو في الموضعين أوى آباؤنا الأولون على أن العطف بالواو وعينت مع همزة الإنكار وفي ينزفون الزايا فاكس الشذن وقل في الأخرى ثوى وضم يزف يزفون فاكمل قرأ حمزة والكسائي ضم الياء وكس الزاي في لفظ ينزفون هنا في صورة الصرفات وقل في الأخرى ثوى مقصود بالأخرى صورة الواقعة فيقرأ بضم الياء في الباقون بضم الياء وفتح الزاي يقرآن في في في في الموضعين ينزفون قوله بعد ذلك وضن يزفون فاكمل قرى حمزة بضم الياء هكذا فأقبلوا إليه يزفون من أزفة بمعنى الإسراع فقرى باقول بفتح الياء هكذا يزفون من العدو بسرعة نعم وماذا تري بالضم والكسر شائع وإلياس حف الهمزي بالخلف مفتلة قرأ حمزة والكسائي بضم التاء وكسر, وكسر الراء وبعدها يأمد في ماذا تري فانظر ماذا تري أي ماذا تريه من صبرك وقرأ الباقول بفتح التاء والراء وقال بعدها ماذا ترى أي من رأى أي اعتقدك قوله الياس حذف الهمز بالخلف مستلع رأى ذكوان بخلاف لغ وإن إلياسة بهمزة وصف تحذف وصلا وتثبت مفتوح ابتداء وإن الياسة وإذا بدأ يقول الياسة هذا وجه ولا وجه آخر وإن الياسة بهمز القطع مكسورة ثابتة في الحالتين كباقي القراء الذين يقرؤون وإن الياس في الحالتين وغير صحاب رفعون الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دناغنا وإني وذو الثنيا وأني أجملا أو أجملا قرأ حمزة والكسائي وحفص قرأ حمزة والكسائي وحفص أو غيرهم لأنه قال غير سحاب قرأ غير سحاب وهم نافع وابن كثير وابو عمر وابن عامر وشعب برفع الكلمات الثلاث الآتية وإن إلياس سلام المرسلين إذ قال القومي ألا تتقون أتبعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين على أن لفظ جلال الله مبتدأ ولفظ ربكم خبر ولفظ رب معطوف عليه وقرأ حمزة والكساء وحفص بنصب الأسماء الثلاثة على أن لفظ الله بدل من كلمة أحسنى وتدعو وتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين أحسن لفظ الجلال بدل منها ولفظ ربكم نعتم ولفظ رب معطوف عليه. فيقرأ حمزة والكساء وحفص الله ربكم ورب آبائكم الأولين وإلياس ولو إلياسين بالكسر والصلة مع القصر ما إسكان كسر دنا غنل أو كسر دنا غنل غنل كسر دنا غنل كر ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بكسر الهمزة بدون مد وسكون الام بدلا من كسرها في كلمة إلياسين على أنها كلمة واحدة موصولة لفظا لا خطا لأنها مكتوبة رسما كلمة الواحدة ويسيل لوحدها ولكن في نقطة تكون إلياسين جمع إلياس المتقدم باعتبار أصحابه كما قيل في المهلب وبنيه المهالبة وقرأ نافع بن عامر المسكوت عنهما بفتح الهمزة ومدها مد بدل وكسر اللام هكذا سلام على آل ياسين سلام على آل ياسين على أنها كلمة تام. كلمة آل أضيفت إلى ياسين ويجوز قطعها بالوقف على آل للاختبار أو الاضطرار أو التعليم قوله وإني, وأني أجملة هذه آت الإضافة الوردة في سورة الصافات إني أرى إني, أذب... اني أذبحك إني أرى أني أذبحك يفتح اليأكيهم أهل سما ويسكنها غيرهم ستجدون إن شاء الله فتح نافع وحده وهي المقصوده بقوله وذي الصنية أي ذات استثناء والله تعالى أعلم بعدها سورة صاد فرش حروف سورة صاد. قال وضم فواق شاعة خالصة أضف, أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخول قرأ حمزة الكسائي بضم القاب في ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق بضم الفاء نغة تميم وأسد وقيس قرأ الباقون بفتح الفاء ما لها من فواق وقرأ الباقون بفتح الفاء فواق نعم بفتح الفاء ما لها من فواق هكذا يقرأ الباقون وحفزة ولكساء يقرؤون بضم الفاء ملامين فواق الذي يقرؤون ملامين فواق بفتح الفاء يقرؤون على لغة أهل الحجاز والفواق والفواق مع مقدار ما بين الحلبتين من الوقت لأن الناقة تحلب ثم تترك سوائعة يرضع الفصيل الفصيل ثم تحلب مرة الأخرى هذه المقصود بها الفواق أو الفواق نعم خالصة أضيف له الرحب قرأ شاب ونافع بدون تنوين في لف إن أخلصناهم بخالصة ذكر الداء بخالصة ذكره على الإضافة والباقون أقرأون بخالصة ذكر الداء بالتنوين وعدم الإضافة واحد عبدنا قبل دخلوله قرأ ابن كثير بفتح العين وحذف ألف بعد الباء الساكنة كذا وذكر عبدنا إبراهيم على الإفراد وقرأ الباقون بكسر العين وقال بعد الباء عبادنا على الجمع قوله وفي يعدون دم حلا وبقاف دم وثقل غساقا مع شائد على قرأ ابن كثير بياء الغيب في لف يعدون هنا في قوله على هذا ما يعدون ليوم الحساب وفي سورة قاف هذا ما يعدون لكل أواب الحفيف يعني ابن كثير يقرأ في الموضعين بياء الغيب هذا ما يعدون ليوم الحساب في سورة صاد وموضع في سورة قاف هذا ما يوعدون لكل أواب الحفير وقرأ أبو عمرو بياء الغيب هنا في سورة صاد وبتالي الخطاب في سورة قاف وقرأ الباقون بتالي الخطاب في الموضعين هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون لكل أواب الحفير وفقل غساقا مع الشائد على قرأ حمزة الكساة وحفص بتجديد السين في هذا فليذوقوا حميم وغساق. قال معا يعني في موضعين الموضع الثاني في سورة النبأ إلا حميما وغساقة وقرأ الباقون بتخفيف السين هذا فليذوقوه حميم وغساق في سورة صاد والموضع اللي في سورة النبأ إلا حميما وغساقة وآخر البصري بضم وقصره ووصل اتخذناهم حال شرعه وله قرب أمر البصري بضم الهمزة مقصورة وأخر من شكله أزواج وأخر جمع أخرى كالكبرى والكبر. وقرأ الباقون بفتح الهمزة ومدها مد بدل وآخر من شكله أزواج ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا أي قرأ أبو عمرو وحمزة والكساء بهمزة وصل اتخذناهم اتخذناهم سخريا أو سخريا على خلاف بين القراء ويبدا لهم بكسرها على إخبار اتخذناهم وقرأ الباقون بهمزة قطة مفتوحة ثابته في الحالتين على الاستفهام اتخذناهم وفالحق في نصر وَخُذْ يَا أَلِي مَعَنْ وَإِنِّي وَبَعْدِي مَسْتَنِي نَعْنَتِي إِلَى قرأ حمزة عاصب بالرافة في قال فالحق على الابتداء وقرأ الباقولة بالنصر قال فالحق على أنه مفهول مطلق أو أي أحق الحق في أحد الأقوال الوردة في توجيه هذه القراءة وأما الموضع الثاني والحق أقول فمتفق على نصبه بين القراء السمع قوله وخذ ياء لي معا وإني وبعدي مستني لعنتي إلى هذه يآت الإضافة الوالدة في سورة صاد ولي نعجه الموضع وما كان لي من علم فتح لياء في الموضعين حفص وحده وأسكنها غيره إني أحببت الحب الخير فتح لياء نافع ابن كثير وضامر وأسكنها غيره بعد ياء إنك فتح لياء نافع وضامر وأسكنها غيرهما مسني الشيطان أسكن لياء حمزة وفتحها غيره وإن عليك لعنة إلى يوم الدين فتح النافع وحده وأسكن غيره وانتهت بهذا سورة صار بعدها سورة الزمر قال أمن خطس حرمي فشأ مد سالما مع الكاس لحق عبدالوج مع شمردنة قال نافع ابن كثير وحمزة بتخفيف المين في أمن هو قالت على أن من اسم موصول دخل عليها همزة الاستفام أو دخل عليها همزة الاستفام فيقرأ نافع ابن كثير وحمزة أمن هو وقرأ الباقون أمن هو بتشديد الميم على أنها أم دخلت على من الاسم الموصول فصارت ميم مشددة أمن هو قوله مد سالما مع الكسر حق قرأ ابن كثير وابو عمر بالألف بعد السين وكسر اللام ورجلا سالما لرجل اسم فاعل أي خالصا من الشركة وقرأ الباقون بدون ألف وفتح اللام ورجل سلما لرجل مصدر وصف به مبالغة في الخلوص من الشركة قوله عبدو مع شمردلة قرأ حمز والكساي بكسر العين وقال بعد الباء المفتوحة كذا أليس الله بكاف عبادة على الجمع وقرأ الباقون بفتح العين وسكون الباء بدون ألف أليس الله بكاف عبادة على الإفراد وقل كاشفات ممسكات منولا ورحمته مع ضره نصب حملة قرى أبو عمر بتنوين لفظي كاشفات ممسكات ونصب ضره ونصب رحمته وهكذا هل هن كاشفات ضره وهل هن ممسكات رحمته اسم فاعل منون منون عامل عمل الفعل فنصب الاسم بعده وقرأ الباقون بغير تنوين مع جر لفظي ضره ورحمته على الإضافة هل هن كاشفات ضره وهل هن ممسكات رحمته؟ وضم قضاء وكسر وحرج وبعد رفع شاف مفازات جماع شع عصندا قرأ حمزة والكسائي بضم القاف وكسر الضار وتحريك اليا بالفتح قضية مبنية للمفعول ورفع أرض الموت راء الفاعل هكذا فيمسك التي قضى عليها الموت هكذا أقرأ حمزة والكسائي وقرأ الباقون فيمسك التي قضى عليها الموت قضى فعل مبني الفاعل ونص لفظ الموت على أن مخلون به. مفازات جموع شاع صندلا. قرأ حمزة والكساءي وشعبة. وينجي الله الذين اتقوا بما فازاتهم باء بعد زاي على الجمل. وقرأ الباقون بدون ألف على الإفراد هكذا بما فازتين. وذت تأمرون النون كهفا. وعم خفه فاتعت خفف وفي النبئ العلر لكوفه قرأ ابن عامر بزيارة نون في قل أفغير الله تأمرونني أعبده تأمرونني أعبده نعم وقرأ غيره بنون واحدة وقال وعم خفه أي قرأ نافع ابن عامل بتخفيق النون وقرأ غيره ما بتجديدها فتكون القراءات الوردة في هذه الكلمة على النحو التالي قرأ نافع بنون واحدة مخففة مع قصر الو قبلها هكذا قل أفغير الله تأمروه. تأمروني أعبده ويفتح لها تأمروني أعبده وقال ابن عامر بن ودين مخففتين مع قصر الواو كذلك كل أفغير الله تأمرونني اعبدوا تأمرونني اعبدوا وقال بقول بلول واحدة مشدده ومد الواو قبلها مد مشبع مشبع ست حركات كل أفغير الله تأمرونني اعبدوا وابن كثير يفتح الياء قوله فتخفف وفي النبغ العلل كوف اي قرأ عاصم وحمزه الكفائي بتخفيف الياء الاولى في نظفته حتى إذا جاءوها فتحت الآية الأولى حتى إذا جاءوها وفتحت الآية الثانية بتخفيف التاء في الموضعين لعاص محمد وكسال وقرأ يداكون بالتجديد حتى إذا جاءوها فتحت حتى إذا جاءوها وفتحت وفي النبأ الأولى أي في سورة النبأ كذلك يقرأ عاص محمد وكسال بتخفيف وفتحت السماء فكانت أبوابه وفتح وقرأ الباقون وفتحت السماء نعم وخذ يا تأمروني أرادني وإني معا مع عبادي هذه أتي تضاف الوالدة في سورة الزمر قل أفغير الله تأمروني أعبدوا يبتح لي أنافعهم كثير إن أرادني الله بذر أسكن لي أحمزة إن أرادني الله بذر وفتحها غيره إني أمرت فتح لي أنافع وحده ويسكنها غيره إني أخاف ليفتحوا لي أهل سماء نفض كثير أبو عمر ويسكنها غيرهم قل يا أعبادي الذين أصرفوا أسكن لي أبو عمر وحمزة وكساة قل يا عباد الذين أصرفوا وفتحها غيرهم انتهت بهذا سورة الزمر الآن سورة غافر قال ويدعون خاطئ إذ هؤلاء هؤمنهم بكاف كفى أو أنزل الهمزة ملا فسكن لهم وطن بيظهر يكثرن ورفع الفساد ينصب الى عاقل الحل قرأ نافع وهشام بتاء الخطاب هكذا والتي والذين والذين تدعون من دونه لا يقدون بشيء تدعون وقرا الباقون والذين يدعون بها الغيب هؤلاء هم بكاف كفر قرأ ابن عامر بكاف الخطاب كانوا هم اشد منكم قوه بدلا من كانوا هم أشد منهم قوة الذين التي يقرأ بها باقي القراء فالنعمر يقرأ كانوا هم أشد منكم قوة التفاتا إلى الفطار وقرأ الباقون بهذه الغيب كانوا هم أشد منهم قوة لقوله تعالى أو لم يسيروا قوله أو أنزل الهمزة ثم ملأ وسكن لهم قرأ الكوفيون عاصم وحمزة وكساء بزيادة همز قبل الواو مع تسكين الواو فيه أو أن يظهر أو أن يظهر وقرأ غيرون بدون همزة وفتح الواو وأن يظهر وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد ص إلى عاقل حلا قرأ نافع وحفص وأبو عمرو بضم الياء وكسر الهاء يظهر من أظهر الرباع ونص بلغ الفسادة أو أن وأن يظهر ويظهر في الأرض الفسادة الفسادة مفعول به وقرأ غيرهم بفتح الياء والهاء يظهر في الأرض الفساد الفساد فاعل والخلاصة قرأ نافع وأبو عمرو وأن يظهر في الأرض الفسادة وقرأ ابن كثير ابن عامر وأن يظهر في الأرض الفساد وروى حفص أو أن يظهر في الأرض الفساد وقرأ شوابة أمز الكسائي أو أن يظهر في الأرض الفساد فاطل عرفة فاطل عرفة غير حفص وقال بنوينه من حميد نفر فرنسلة على الوصل قرأ القراء السبعة إلا حفصا برفع العين فيه فاطل إلى إله موسى عطفا على أبلوغ وراوى حفص وحده بالنص فابطلع بتقديد أن بعد الأمر في ابني لي صرحا وقال فرعون يهمان ابني لي صرحا وقلب نوينه من حميد قرأ ابن ذكوان وابو عمرو بتنوين لفظ قلب في على كل قلب متكبر قطعا عن الإضافة ويقول لفظي متكبر جبار صفة وقرأ الباقون بدون تنوين على كل قلب متكبر جبار على الإضافة قوله أدخلوا نفر صلة على الوصل وضم كسره قرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبه بهمزة وصل وضم الخاء في لغ ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون ادخلوا آل فرعون على أن فعل الأمر من دخل الثلاثي والواو فاعل وآل فرعون منصوب على النداء وإذا بدأت تبدأ بهمزة وصل وضمومة هكذا ادخلوا وقرأ الباقوم بهمزة قطع مفتوحة ثابتة في الحالتين وكسر الخاء هكذا ادخلوا من أدخل الرباعي الذي ينصب مفهولين هما كلمة آلة وكلمة أشدة قوله يتذكرون تهف سامة قرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وابو عمرو بالغبياء الغيب فيه قليلا ما يتذكرون وقرأ ابقون بتاع قليلا ما تتذكرون قوله وحفظ مضافاتها العلى ذروني وذوني هذه آتت ضعف في هذه الصورة وهي على النحو التالي تحفظها أي وحفظ مضافاتها يحفظها ذاروني أبّن موسى، ادعوني أستجب لكم فتح في الكلمتين ابن كثير واسكنها غيره. إني اخاف وردت في ثلاثة مواضع فتح لي نافع ابن كثير وابعذر واسكنها غيره. لعلي أبلغ الأسباب فتح أهنسما ابن عامر وأسكنه غيره. مالي أبنوكم فتح لي أنسما وشام وأسكنه غيرهم وأفضل